فَرِجَ الْمَضْرِيرُ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قلبه يؤمن بالله يَهْدِ قَلْبَهُ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 الله لا اله الا الله الله لا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا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 أجر نظيم استقم الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم استقم الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن من قشح نفسه فاولائك هم المفلحون من قشح نفسه فاولائك هم المفلحون تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم ان تقرضوا الله قرضا حسنا يُؤلِفُ لَكُم وَيَغْفِرُ لَكُم وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ فَمَنَّ بِشَكُورٍ حَلِيمٍ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ